بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذذ قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه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 دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان وفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين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 واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكه مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودوا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من لَا إِلَهَ إِلَّا صَارَا وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَدِرَّ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يضلوا عِبَادَكَ وَلَا فاجرا كفارا رب اغفذ لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا